On ha u la iiva in kutums lake in le رَتِيهِم مِمَّا هُمْ فَأَخَذَتْ عَوْصَةُ الْمُشْرِقِينَ فَنَجَّىَنَا جِيل إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَفَكِّرِينَ وَإِنَّهَا لَفِي إن في ذلك ما تَقَنَّمَ النُّجُومَ وَإِنَّا نُعَنَّلُ نَبِيًّا مّبِينًا وَلَقَدْ كُنَّا أَذَا وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن لَّبِ الْحَقِّ صفح الجميل إن ربك لَن نَّعْلَجَنَّ وَخْضِ جَنَاحَ